وإذا كنتم فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقوا طائفتهم منهم معك واليأخذوا أسلحتهم واليأخذوا فإذا سجدوا فليكونوا من وراء فلتأت تائفه اخرى لم يصلوا فليصلوا معك فليصلوا معك ولياخذوا حذرهم واسلحتهم والذين كفروا لو تركولن عن اسلحتكم وامتعاتكم فيميل عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذم مما قرر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وكذو حذركم إن إن الله أعد للكافرين عذابا